قال الله تعالى إن عدة الشهر عند الله اثنى عشر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وفي الحديث السنة اثنى عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجه مضر الذي يكون الذي بين جمادى وشعبان أخرجه البخاري ومسلم عباد الله الله تبارك وتعالى أنزيمك تلك كتاب شاكر إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا حكيك إدالي يمييزي بيلي الله تبارك وتعالى لمييزي كومين بيلي في كتاب الله يعني هذا الحكم مقضي في كتاب الله في قضائه وقدره وفي خلقه وقوى ميزي موكن ميزي كومي نبيلي يوم خلق السماوات والأرض وطوك نموانزو القوم بمين أرض الله تبارك وتعالى منها أربعة الحروم ميون قوني مهي ميزي الله تبارك وتعالى كشكوى ميزي مني أكي أفتيه تكوف akaa tukuzahi miezi kuliko miezi iliyobakia alafu Allah tبارك وتعالى aka sisitiza jambo hili ambapo la paqa kila muislamu kulichunza katika minsha yakiyote katika miezi yote ya mwaka inyopitikia lakini A se je ima tumi sallalahu alaihi wasallam, kaj ka hadiithi lioke kuni bukharina muslim, kaj ka hadiithi imi nukusihim, ase ima, alšahar, alšahar, alšahar, alšahar, šehran. Mwa keli mjiziku min abil, minhaa arba'atun hroo, kaj ka hini min abil, minnja mitu Allah, tabarak wa ta'ala. Kisha, kaj fasi lih mjizimi njigani, anbo yukwam bahaya kutajwa, kum aya. Zul qa'da, وضل حجه والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان الذي بين رجب وشعبان مضر الذي بين جمادى وشعبان, وشعبان عن جمادى الثاني وشعبان سما ميزهن من 4 الف قاعده وضل والمحرم ابو سلطان بن تميم ثلاث متواليات ميه كفواتان هنا Na utafata katika nususu zote za sharia mwezi wa kwa ta'arif. Al-muharram, kini umina wa sallallahu alaihi wa sallam. Nawanne ni mwezi wa rajab. wa sababu Wa kitanguliza na kujichelevesha. Ini miezi eliyoharamishwa ndani yake kupigana na mengineyo kwa ajili ya maslahi yao wakiwa wanataka kuingia kwa vita wanaibadilisha hii miezi isipokuwa Rabi'atul Mudda wa alikuwa na misibu na mkitapa pale pale kwenye mwezi wa Rajab ndio kaitwa Rajab al-Mudda ambao kwao wanakuwa baina Jumada II na Sha'ban Eyo wa Walakin, تشتد formatu الظلم fizamenin, umechanin, haramahullah ufa vale. Hakika vlma in neharamišo katke kille ki pindi. Lekin idjem lina kuwa na użičo za idi katke uharamuati, ina kuwa الله sehemu وتعالى. na Allah na Allah Amilisisti za hili katika aya <todicata> tuliyotangulia <todicata> kuinosoma fala tadlimu fi hinna anfusakum Allah tabaaraka wa ta'ala ala itlaq kama ilikuwa guka adilla gumziima miongoni mwa zun ya hadith qudsi Allah tabaaraka wa ta'ala sema ya inni haramtu al nafsi fala ويبنقيه وخراميشه وقد ادلى لكن الله هذه الاشهر بالذكر في مساله تحريم الظلم اشرفها ومنزلتها وشده حرمتها عند الله تبارك وتعالى وسباب يقط فواكه ميزهني اкаяسستذا وكلتاج الى الجامو وكل خصوصه من ميزهني مني قال فتاه Al-amal as-salihu a'dhamu ajran fi al-ashhur al-hurum. Amalin jaimat zikunudi ramkubwa zaidi zinapowafikia wale zili katika miezi mitukufu. Wa dhulmu fiihinna a'dhamu min adh-dhulmi fi ma siwa-hun. miezi mitukufu lina Nana, ma nama dambijakim beli Allah te bala kaota, da, kulli kukul volumumum dani mezi Wa in kana volumum aliakulli, ki je hodin, halama, azima. Asema, hatakama, volum katika, ki je hodin, inakuni gambu, zito sana, katika, ki je hodin, ki je hodin, ki je hodin, ki je hodin, ki je hodin, ki je je وبظلم بعضكم بعضا جميع أنواع الظلم معني بهذه الآية الكريمة وهذا الخطاب الإلهي أين ذاتذ ظلم زبق سديوها بقنيهين آية نهون ويتو نهاية من انجليزيا الله تبارك وتعالى اليو يلكيزك وجواك فلا تظلموا فيهن أنفسكم فيدخل فيه أعظم الظلم alladhi huwa ash-shirku wa ta'aala dhulma li wa zaid kama ilbuquja ka allah tabaarak wa ta'aala katun kuliyya wasiyya wa nabiy allahi luqman ya bunayya la tushrik billah innal dhulma la dhul wa لظلم عظيم ليو ظلم اليكبو زيد لماذا لانه وتالق بحق الله تبارك وتعالى وحق الله اعظم الحقوق وسباب ظلم الهين امفغمانا من حق يا الله معنا الظلم هو وضع الشيء في غير محله نيكويبيليكا كيتو كيكيكا سيهمو इसी واستاو هذا هو الظلم الله اكيبليكوا الله تبارك وتعالى ان يكون اشد حق الله ان يحقق حق هنا فلا تظلموا فيهن انفسكم بالبدع وهي اعظم بعد الشرك بالله البدع انكبرى الله تبارك وتعالى فهي اعظم من الزنا واعظم من الكبائر من حيث العموم زي الله تبارك وتعالى لماذا لانه تشريع لانه تشريع في دين الله واعتقاد ما لم يأمر الله تبارك وتعالى باعتقاد نكويكه الله, الله الله جاء امرشا ما لم الله الله اوتجد ولا وليوزش بدعه كل دين لذلك بهذا المعنى وهذا الوجه البدع الى ايهه كوني الشرك من باب التشريع قريبون الجامو زيته ذيذ بعد يا الشرك بالله والبدع دركات كن بدعت اين تفوت تفوت لكن لا تلوموا انفسكم باي بدعه وبدعه الى يوت احذروا يا عباد الله هذا الأمر في هذا الشهر المحرم اشد مما تحذرون, مما تحذرون منه في sairi alshuhur fala tadlimu feehinna anfusakum bilmaasi mto asijdhulum nafsi yake koni hi miizi mitukufu nahunul fil yawm mingo ni miizi mitukufu shahrullah almuharram asijdhulum nafsi yake ka kufanya maasi maasi ayna yuyut kaba'ir wa sagha'ir wa la nahtaqir shay'an min To tusidara law lut kat maasi fala tadhlimu fiihinna anfusakum bi-dhulmi ba'dikum ba'd mwezi na فالمسلمون كلهم كنفس واحده كما نفس واحده فايذا ظلمت اخاك مسلما فقد ظلمت, فكأنك ظلمت نفسك نكما قوم من ظلم نفسك لان المسلمين مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهم بمثل يدل على هذا على هذا المعنى وفانوا ووجدوا هذا المعنى هذا عليه الصلاه والسلام اسما كالبدن اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى معاشر المؤمنين تجون جسدا ظلما في تلك هي تلك المسلمون بين هذه الاشهر الحرم شهر الله المحرم شهر الله المحرم كما سبق في الحديث وله عظيم حرمته اسنده الله تبارك وتعالى الى نفسي, لين هنا كو الله تبارك وتعالى نفسي من لا يكن تونسا وثكوف وميذهن والمحرم ambaoني ketika ile miezi minne iliyotukuzwa kama ilipotangulia ketika fadhi yenye kutonesha utukufu wa jambo hili latutosha وتعالى amutkimizahuni wezi katika nafsi yake akasema mtume alayhi salatu wassalam wa huwa la yantiqu ani al-hawa in huwa شهر الله المحرم شهر الله المحرم اكو تجميزه وكيه الله <أكوتك> تعالى <ميزكو> اكو <أكوتك ميزكو> الله تبارك وتعالى كما الفوكده في عند مسلم وغيره قال ابن رجب رحمه الله في اللطائف وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله وإضافته إلى الله عز وجل تدل على شرفه وفضله فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص خلقه أو إلا خواص مخلوقاته أسيم ابن رجل تومي صلى الله عليه وسلم أموتقميز موزي ومحرم كو الله تبارك وتعالى نجم هيل لنا تجليش وهن موزي كواني كتقميز كو كيتو كو الله تبارك وتعالى هيلي الله تبارك وتعالى هل اسفقوا وكوالي والتولي كتكفين بذيك وإذا كانت ميزك شهر الله المحرم من تولي كتك ميزك إيا مواك والله تبارك وتعالى عباد الله من خصائص شهر الله المحرم أنه يستحب فيه الاكثار من الصيام نكتكمان بأنه يخصيانا يلي يخصي شنا يمزهون والمحرم Kuali sunna, kukiricha kufunga nani ya mwezi ya mwezi hunu. Waana suyama huafbalu siyamin nafilatil mutulaka. Kuwa kufunga mwezi hunu, dio funga bora katka funga za sunna zile al-mutulaka. This is a wakati m'alumu aw sababu m'alum. Basi, som eina izo bora zaidi somya al-Muharram. Wafiom wa shura. Nekatika koneša utukufu vohonu mwezi, kuwa kuna siku mbo i kwamba, inajulikano kama yomu ašura, ambao nisiku yakumi, tarehe kumi ya mwezihunu. Yomu najja Allahu fihi nabiyahu Musa, min Firaun, fasomahu Musa, alayhi s-salam, shukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Nisiku mbo i kwamba, Allahi tabaraka wa ta'ala, alimnuko wa mtumiwa ki Musa, kutu kamana na Firaun najja shilakem. موسى عليه الصلاة والسلام أكيفونغ سيكوهينكم شكور الله تبارك وتعالى يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه نسيك ومقام ومتوم عليه الصلاة والسلام أليفونغ ناكامري شيفونغ سيكوك مهين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشورا وهذا الشهر يعني شهر رمضان أسيما ابن عباس سجواهيم ونام تومي صلى الله عليه وسلم أكفني بدي كوا أسيكو سيكوهيني كوي أسي فونغة أسيكو سيكوهيني فلاني أكاوا أناي پليليز أنا فني بدي كوي تفوت ناكوي چونغي زيلي يا سيكو هيني سيكو يا عاشوره نزايليه يا صوم يا موازي رمضان فايوه لا تونيشا فيبي متوميه عليه الصلاه والسلام اليكو نبي دي يا كويفاتا سيكو كما وكان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يفرصون على صيامه اقتداء بنبيهم السلف الصالح ولكو نبي سانا كويفنجا سيكو وكمويقم شنواء محمد صلى الله عليه وسلم قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم, فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام اعطيناها اياه عند الافطار يعني حتى الافطار اخرجه مسلم اسامه صحابية هو الله مولاه راضي هو بعد امتي صلى الله عليه وسلم كوهميزا انكوامرش وايفunge تكاو وتنفunga وكنا نصوم صبياننا الصغار منهم تكاو وتنافungisha watoto wetu kisha kawasifu na Pengine wajazema watoto waliobaliri, wakubula. Watoto wetu wadogo toa wafungisha. Tukawa toa nao miskitini. Hakuna kupikiwa nyumbani wala kupikwa. Toa ina nao miskitini. Toa toys za nini za kutokamana na pamba. Vidudi wakuchezea wa watoto kutokamana na pamba wana watengenezea. kwa sababu ya chakula wana wacheze. wakiwadanganya au wakiwa na ile wa isahawo. حتى الإفطار طاقي في كيوكاتي وكفتور كونيش بديو اليوكواناي السلف الصالح ديويا صلزيمين لكفنغ يوم عاشر عباد الله إن الاقتداء بالصالحين صلاح في ذاته كويق و جويمة هو نويمة و نيوي زيادة يا هافو كويق و جويمة كنك في درجات زاو ولا وئما يشؤ يوم القيامه الا لم تبلغك الا لم تبلغك اعمالك واعمالك وازكوا فيك شيء كله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب فاعلموا ان الاقتداء محبه وزياده وكان متى مع من احب يوم القيامه يلى ليامبدا حتى كما عمل ذاكي هذا انفكيشي كتك دراجة يولينا ينبين دا. جي اكي وقوائيك والا وجوام نكوى بيند نزياد يكوى بيند كوي وهي لنجانب معاشر المؤمنين لنجانب مهيم ثان ومن شدة حرص السلف على صيام هذا اليوم أنهم كانوا يصمونه حضرا وسفرا kazi tabidi yao waliokuwa nayo juu ya siku yenyewe kumfunga walikuwa wakiifunga wakiwa kwenye miji wakiwa safarini pia walikuwa wakifunga kwa sababu ni fadila lao intapita haiwezi kudirikwa baada ya hapo إذا فاتت لا تدرك وليكوا وكيفونجا مثل يوم عرفه ويوم عاشوره وهكذا تويفو كونesha bidia salaf heni siko wakuwa kifunga sawa wakiwa kwenye mini sawa wakiwa katika safari nahi lo jambo alimenukiliwa na wema aliotangulia kutubainishia miongoni mwao ibn rajab na wengineo wakituonesha kwa salafus salih walikua wakifunga katika miji na wakati wa katika safari kwanini siwebidii yao namna hii ni juu ya hii siku wakati ubora wa siku hili ni kama inafuta madhambi ya mwaka kamili wa filhadith alladhi inda muslim waghairi anannabiy sallallahu وصيام يوم ع... وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها نفूंगा او صومي يا سيف يا عاشوره نيت رجيك والله تبارك وتعالى كوا اتفوت مذابيا معك كاملا كاجلي يا صوم هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيا أيها المسلمون من السنة أن يصوم المسلم التاسع مع العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يصومه إلا أنه صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يتمكن أخرج ذلك أبو داود وصحّحه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وكان عبد الله وذلك من حديث عبد الله بن عباس وأيضاً كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر مخافة أن يفوت أيها المسلمون نقدك سنة Inofungamana na siqhuhani ya ashwah, nikwa anatakiwa m islam afungi siqy yatisa pa mudjana yakumi. Siquy yakumi to miuna, wa kufunga sikuhini, na worawak. Ama sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam la إلى القادم لا اصومن التاسع لو نتيش امك مكه ونوفياتيه ونوكوجه نتفنجا pamoja نهايه صلى الله عليه وسلم لحق ربه قبل أن يصل ذلك الكتنا مولاكه قبل خفقه سيكو هيو فلهو هيني ketika سنه وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله الله بن عباس رضي الله عنهما يصوم التاسع والعاشر Walhadi asha. Kwa nini? A wago pa Ile tarehe kumi. Angalia bidi wali okuanali. Kwa sababu mwezi, katika kuingia, unategemea kuona, au kutoona, kukamilisha. Na unaweza kuonekana, watu wasipa Au kadiri, watu wakapitikiwa. Au unaweza watu waka tarehe ya nyuma. Ya mwezi wa nyuma. لا يزال أن يقول أنه يتسى وإن يتسى كم ين يكون أو إذا يكون نموجا وإن يكون نموجا كم ين يكون كما يقول أنه يتسى كم ين ولا إشكال في ذلك فهذا سبيل الصحابة ولا أحد أنكر عليه عبد الله بن عباس نفيد بيه كم يونك وصوم الشهر المحرم ياتي السننه فيفهم فلا اشكاله في ذلك عباد الله هذا هدى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهدى اصحابه رضي الله عنهم الله ولي الراضين وعلموا انه قد ضل قومه fatakhadhoohu 'eidan yudhhiruuna feehi alfaraha was-suruuh wa dhalla akharuun fatakhadhoohu ma'taman yudhhiruuna feehi alhuzn kuwa kuna balia waatu wa mimputeya lanjiya ni'id وكاجاليه نسيكه ماومبلهز وننذيرش حزوني من دنياتك وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في صحيح مسلم كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا فيلبسون فيه حليهم وشراتهم فقال صلى الله عليه وسلم فصوموا انتم افرجه مسلم اسما imekuja kwa wayahudi tumealii salatu salama elezea amiiwa kwa wayahudi wanaifanya siku ya 10 ni عيد ni siku ya sherehe wanadhi shufara na wanaifunga tumesalama akamwambia fasumoo antum باتخاذ يا هذا اليوم مأتم من ليفيلي ومبطهى بين ذلك لا فرح ولا حزن ولكن تعظيمه بصور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما الحق وسط فكونك دي ريشا ولا تذيري لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اظهر الفرح ولا امر بذلك بل نهى عنه تومي النبي صلى الله عليه وسلم ما اظهر الحزن في هذا اليوم تومي هتذيري حزوني فيني سيك ولا ujanja au kipengele cha ulaghai kipengele cha utapeli wanachokitumia eti yataatafufun na Hussein radhiallahu an wa kuna huruma na kuulia wa Hussein dhulman radhiallahu an uislamu hauna ku dhahirisha huzuni wala ku huisha huzuni kwa sababu ya kufa mtu na kama kuna kifo kilichokuwa ni kikubwa ولو إسلامها قفاني نسيكو أمو بديسي نكولي وبابياتي الحسين أو باباكي الحسين أميكم أني علي بن أبي طال ألؤ لي وظلما كذا نكولي وكواكي أعظم لفكولي والحسين ومع ذلك المسلمون ما أظهروا حزنا يوم يوم قتل علي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة جميعا كوهما عشر المؤمين السنة صيام هذا اليوم لا فرح ولا حزن عباد الله ومن البدع التي تكون وتنتشر في هذا اليوم بدعة التوسيع على العيال لبدعهين يكوى كنجلية فاميرية واتوكعزوش بدعهين نايكة تنجيو حديث موضوع إن يسيمة من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته اتكئ واكنجليا فاميليا نفسيake نافاميليا yake علي متوميزي اسيوبانيه واكنجليه متوميزي الله توكنجليا اتمكنجليا يايي متوميزي هذا حديث الموضوع كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره من العلماء حديث يطنب والإسلام اعظم من ذلك الإسلام يامر بالتوسيع على العيال Lekini min غير terafin, vla srafin. Bilih je kufanje israfin. Lekini, wa kunjuli je ma zaak. Allah tabaraka wa ta'ala, ki kunjuli je rizk, usiwa banih, vljčini vaka. Konini vaka svi, vajaj vrati ki je. Kuwa kunjuli min gajri israfin. Allah tabaraka wa ta'ala, Fa huwa watazidanganyo na vipengele kama hivi kwa kuwekea mambo ambayo kwamba hayakuwa wala hayako katika dini. Wa akhiran sallu wasallimu ala an-nabiyil mustafa faqad amarakum Allahu bidhalika fi kitabihi faqala Allahu azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka wa ala ali كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيمنا حميد المجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخاصة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعدي وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم أرنا الحق حقنا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلنا ورزقنا اتنابه اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار وصلى الله على نفسنا